وهذا ايضا سؤال يقول يد بعض الناس شبهه وهي ان بعض العلماء راوا رووا عن بعض اهل البدع فاستنبط من هذا انه يؤخذ العلم من المبتدعه الروايه غير التعليم الروايه غير التعليم لنا روايته وعليه بدعته ومع هذا نحن نقول ثقه خارجي ثقه الناصبي صدوق قدري صدوق المرجئ نبين صدقه الذي يجهز لنا اخذ الروايح عنه وبدعته عليه ومع ذلك لا نسكت عنها لكن للاسف اليوم بعض الناس اذا اخذ على شيخ وتبين بعد ذلك البدعه عنده ابدا لا يسمح بالكلام فيه يريده مسلمه لا شيء ت فيها هذا غير صحيح ليس الحجه بانك اخذت عليه ف تدافع عنه اخذت عليه وانت ما تعرفه معذور بعد ما شيخنا اخذنا عليه 5 سنين ثم بعد ذلك تبين يدافع عن اسامه باللاد ويدافع عن جماعه التبليغ ويدافع عن جماعه الاخوان ويقول اكثر علماء المملكه اشاعره وكذب والله نبقى لان درسنا عليه ما مسلم لا شيء ثبيه لا بد ان نحذر منه لا بد ان نقول هذا باطل وكلامه باطل ولو اخذنا عنه فلا يضيرك يا اخي كونك اخذت عنه انك تدافع عنه وتريده تمام على التمام هذا غير صحيح فالتعليم غير الروايه التعليم يجلس عليه ويفهمه معاني هذه النصوص من الكتاب والسنه فيشرحها له على فهم المبتدئ فيصدر عن رايه وفهمه اما اهل العلم فانهم حينما اخذوا الروايه اخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ما اخذوا شرحه ومشوا ففرق بين هذا وبين هذا ولله الحمد نحن في غنى عنهم فعلماء السنه ومشايخ السنه من من الكثره بمكان فنحن لسنا بحاجه الى المبتدعه حتى نكلف انفسنا هذا التكلف الذي ذكره السائل وهذا من جهه النساء